على وجهي شخايا ندم فيه انتهيك قال جل علاه واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حي كريم يستحي جل جلاله يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صف خائبتين والله رأيت بعيني وهذا الموقف الرقرات رجلا من أهل اليمن في بيت الله الحرام أنا في طريقي إلى بيت الله إلى صحن الكعبة ومعدما خطوت خطوات لفت نظري عن يمين رجل يرفع يديه بصورة ملفتة هكذا حتى يرى بيض إبطيه لو انكشفت ثيابه يرفع يديه ويتملق ويدعو ربه سبحانه وتعالى بصورة فيها من الذل والانكسار ما فيها ويبكي فنظرت إليه وارتجفت وكاد قلبي والله أن ينخلع فعدت وبهدوء حتى لا أقطع عليه رجاءه ولا أشوش عليه دعاءه وقفت إلى جواره عن يمينه بخطوة خلفه ووقفته ركعت ركعتين وجلست أنظر إليه وأنا أبكي لحاله مع ربه سبحانه ورفع الرجل يديه وقتا طويلا طويلا جدا ثم بعد ذلك نظرت رجلا من اهل الفضل من اخواننا من بلاد الحرمين نفس الموقف الذي وقفت فيه انا مر خطوات ثم لفت نظره تذلل هذا الرجل فعادة ثم نظر اليه القى عليه السلام والرجل مشغول ما رد عليه السلام وانما هو يناجي ربه سبحانه وتعالى واذ بهذا الرجل فاضل يمد يده في جيبه ويخرج مبلغا كبيرا من المال انا لا أعرفه ثم ألقاه في حجر هذا الرجل وانصره فلم يلتفت الرجل إلى هذا المال الذي وضع في حجره وظل يدعو الله تبارك وتعالى ثم بعد مدة انا لا أدري هل انتبه إلى المال أم لم ينتبه ثم بعد مدة خفض ضاديه ونكس رأسه فنظر إلى المال في حجره ثم ابتسم ثم بكى ثم رفع يديه مرة أخرى وظل يتذلل وتضرع إلى الله حتى انقضى من دعائه فذهبت إليه وسلمت عليه وقبلت رأسه وقلت له سامحني أسألك بالله أخبرني قل لي إيه الموضوع كنت بتقول إيه وكفئت بإيه سامحني أنا عاوز أتعلم علمني فابتسم وقل لنت مالا قلت له تضمع لي والله تقول لي وبكيت فرق ليه اللي والله يا ابن والله لقد أتيت ولا يعلم الهم الذي أنا فيه إلا هو ولا يعلم الكرب الذي يملأ قلبي إلا هو والله ما سألت أحدا من الخلق قط والله ما سألت إلا هو جل جلاله إلا الله فأتيت إلى بيتك وقلت له أنا في بيتك أسألك وما سألت أحدا من الخلق فهل تخذلني هل تضيعني والله يبني يقول لي والله يبني أعطاني ما سألته أضعاف ما سألته ثلاث مرات مش مرتين لا ثلاث مرات الله أعلم بالمبلغ فيا أحبابي من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني اطعنكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم استكسوني واستطعموني بالدعاء والتذلل والاخذ بالاسباب